بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خوي بخشندي مهربان ألف لام ميم بألف لام ميم تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين حينان أخواروي أم قرآن هزقمان تيدانيا للا ينفر وردقار جهانيا نويا أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون آية ببروكان دالين محمد صل الله علیه و سلم ئەم ام قرآنی هل هەڵی نخیر هلی ئەم بلکو ام قرآن پەروەردگارتەوە هاتووە بۆ ئەوەی بەو هاتوه بو خەڵچێ کە لە پێش قرآن هیچ تو کلپیش توهیسترسین ریچی ام وەرگرن. بلکو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 خوزات کە ئاسمانەکان و کانو زویو ئەوەی نیوانی انده بەدیهێناوە لە لشج پاشان چوه سر عرش ایمان من پیتیو چۆنیەتەکەی نازانین بیدز و هیس پشتیوانو و کار یکتانیا دی بو بیر ناکن و پندور ناگرن یدبغو الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه فی یومی كان مقداره ألف مما تعدون. إخوة هموكاروباركان بري ودبادل آسمان واتازبي هتاروجدواي. لباس عن همو أوكاروبارك برز دبيتو بولا إخوة لرجي قد كأن دازكى هزار لو صالني إيه وديجمرن. ذلك. خوازنا بهمونهن وأشكرائك بد الصلاة مهربانا الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ذاتك هموش تيج بدواترين شي ودرس كدوة زامروفي لسرتها ولا قرد رس كدو ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَانَةٍ مِنْ مَائٍ مَهِينٍ لَقَاشَ عَنَّوَيْ مِرَوْوِ لَبُخْتَيَ لَآوِي بَيْنَرْخُ قَيْزَ وَنْدُرُسْ كَرْدُوَى ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُون لە پاشان رێکوپێچی کرد بە شێوەی ئادەمی و لە جیانی تایبەتی خۆی کرد بە و چاو و دڵی پێبەخشیون بەڵام زۆر سوپاسی خوا دەکەن وقالوا ئئذا ضڵلنا فی الئرض ئئننا لفی خەلق جدید بل هم بلقا ربهم کافرون ببروا برواکان دلین مردین و لەشمان رزاو لناو زویده گوم بووین، آئ زندود دکرین وو دروس تازەمان چی تازمان دبی؟ وانیا بلکو اوان باور یان نیا بگەن بۆ دادگایی یان بگن بودادگای قیامت قل يتوفاكم ملك الموت الذي یوکل بكم ثم الى ربكم ترجعون أي محمد صلى الله عليه وسلم، بل يفرش تيجان تشيشان كجان تشيشاني أيو يحاسب الرأوا دتان مرينة لباس بولاي بروضي قر تان دكارن ريانوا. ولو ترائذ إذ المجرمون لا كسور أوسهم عند ربهم ربنا. ألصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون اگر دبيني كاتي لقیامت دا تاوان باران لحضوري پروردگاريان دا لخزالتي دا سريان دا خستوا دلين اي پروردگاري ايما او اي بلينت پیدا بوين ديمانو بست من دي بمان جيرا بو دنیا تا کردو وي تاق بكين براستي ايمة دلنياين لقيامت ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين اگر بما وستايا رينموني من بهموك سيددا بالامبالين من تسفاو زيجير كما يقولون أنه يتحدث في الوصف لأسفل الناس فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إننا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون كما تسزائي دوازق بتجن لأنه كانت في لبير كردبو. براستی ئەمەش اومان لبیر خو من بیر سزای بر دوام به چی جن بهوی او د دنیا اینما یؤمنو بآیاتنا الذین اذا ذکرو بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا استکبرون تنهاک سانبه وربا تکان ای هەر کاتێ بەو ئایەتانە بکرین، بکرێن ئەکەون بەڕوودا بە سوجدە بردنەوە و بە پاچی ستایشی پەروەردگاریان دەکەنو خۆیان بەگەورەدا نانێن تتجافا جنوبهم عن المەاجعن یدعون ربهم و وطەمعا و ڕزەقناهم رزقناهم تەنشتیان دوور دور لە جێگای خوتنیان، لخو هل دستن شونویش دکن هاوارو نزال پر وردگاریان دکن بطرسو هیواوا ولو روزی و سامانی پیمان داوند دا بخشن فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون انجا هیچ کس نازانه تی شاراوت و بایان لبهجده که های گشبونی تاوانن ام پاداشته درین و با های او کردوانی که کردویانا اف من کان مؤمنا که کان لا يستغون دی آیه کسی ایمان دار بێ بی و کسی که در چو بی لی ایمان هر جیز الذينَ آمام الصال حاتِ فَنَهُ جات موذُلَ بما كانوا يعملون.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 او زیگای آگرا هر کاتی بیانی ویل دوزاق درچن دووبارە بار دیان جیرنو ناو و پیان دەوترێ بچەژن سزای او ئاگرەی که ئێوە باورتان پینا دکر و لنو دیقنهم من العذاب دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون و براستی ئێمە سزای دنیایان پێدەچێژین، جگ سزايهر جووري دزخ تا بغ نووب لايخوا ومن أظلم مذك بآيات رّهثَّ أعرب عنها إن منن المجرمينَ تقيمون وچسم كات لو كسي باتكي پروردغاي عام موجاري بكريات دواي أورووي براستي ايه متوراة سيناري لن تاوان باران ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل سفن بخوا براستي ايه متوراة منداب موسى إن جاء جماد نبي أي محمد صلى الله عليه وسلم لجئش تندب يا جماد نبي لجئش تني توراة بموسى وآم أو توراة ما كتب رين موني كرينا ويإسرائيل وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يقنون ولا نو أوان دا بيشوايانك ما عندنا رينموني خالتشيان دكرب فلماني إما كاتي خويا انقرتو بأتكاني إما دلنيابون باوريبت تيان هنا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بأجومان فرورد جارد بريارد دال دا لنيومان بندكاني دال روج لوئ أوان تيداد يا واسبون أو لم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أ يسمعون آي رجاء الراس رنبو تبويان كأمة پش آمن زرگلون ومال لناو بردو أمان باباوران مكة بشوينو خانوا ويرانكرا وكاني أواندا هاتو تودا كان براستي لتياتوني أواندا تنبالقيق ورهيا دي آي أوان أوراستيان نابستن أولم يروا أنا نسوك الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم افلا يبصرون اي يا نبي النزنا كاما او د نيرين بوزوي وشي بيرواك انزابهوي او اووا كشتوكالو گوجوجيا دروينين كااجركاني ليدا لوريو خوشيان ليدا خون دي اي اوانه نابينن ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين وفي مكب مسلمان بمسلمانان دلين أم حكم بريادان قيامة كيدبه؟ ب إي ورازقون قُل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولاهم ينظرون أي محمد صلى الله عليه وسلم بل روجي بريادان قيامة باورهنان سودنا جيني بواني باوربون لدنيادا فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون جاء أي محمد صلى الله عليه وسلم رويا لورجي روجويا مدري وتو تاورواني بك بيقمان أوانش تاوروانا